ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل كثيراً تكونوا تعلمون الا قد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلا و اسلوها اليوم هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلونها اليوم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا تكلمون عدي وَتَشد غجهمم شد جُهمم بما كانوا يَيكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَمِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّنَا يُمْضِونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ مَن وَأَمِنَ فِهْنُنَنَكِسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا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 وَلَهُمْ فِيهَا مِن نَّعِيمٍ وَمَشَارِبٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ حَاضِرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ نعلم ما مَا ما وَمَا وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم, فإذا هو خصيم مبين وطرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي طال من يحيي عظاما وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اولا مره قل يحييها الذي انشاها اولا مره وهو ذو كل خلق العليل الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا الذي خلق السماوات اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو, وهو الخلاق العليم انما امر اشَاءَ أَنْ يَقُولَ أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ سبحاننا الذي بيده ملكوت كل شيء سبحاننا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا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 انَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ